قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِلْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَازِهُ وَخَلَقَتَهُ وانا فاب قبل منا فما يكن لك ام تتن بافيها تخرج كم ما فيها فخرج انك كم ألا إنك من موفر ألا فرماي تنيلا أقدننا